إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمه و تكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببني وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤييه ومن في الأرض جميع ثم يجي كلا إنها لغوا لزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى 118. وإذا الإنسان خلقها لوعا إذا مسه الشر جزوعا 110. وإذا مسه الخير ملوعا 111. إلا المصلين الذين هم على صلاةهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم 129. والذين يصدقون بيوم الدين 110. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون 111. إن عذاب ربهم غير مأمون 112. والذين هم لفروجهم حافظون 113. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى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 على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسروقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نسب يوفضون خاشعة أبصار ترهقهم ذلة <تصفيق> ذلك اليوم الذي كانوا عدعون